لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ دوقوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 UMMUN NİSÂ EĞLAMASTUMUN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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Wazkuro nığmet Allahi alaikum ve miithaqu lıdhi waithaqum bihi ız kultum semeğne ve aṭtağne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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم''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 ولا تزد ان تطالعوا على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة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 أُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا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 وَإِنَّ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض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 الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقتلوا قَعَ أَيْدِيَهُمْ وأرجلهم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوُ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا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 Yücelir kim yaaşa ve yarafirir kim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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد ما وضعيه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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَى وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فيه. ومن لم يحكم وَمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع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 Hihi mayaşa. Allahu asîğu nâliim. Inna walî yu'kum ve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 فاطئ، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل.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 مِنْهُمْ أُمَّةٌ قَتَصَدَّهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ila ilayka min rabbik wa illam tafal fama bal لِقَوْمِ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا Tawratu vel Injilu ma unzila minhum Rabb يكطوان وكفرا فلا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 وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا مِنْ Lütfeddin, Allah'ın bir tanrısı olduğundan şüphelenenlerin Allah'ın üçüncü üçü olduğunu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 دِقَّةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لهم الآيات ثم انظر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 بيرون واذا سمع ما انزل Yقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ve ntu mu ayi daxilana rabına ma al kum ı salihin faathabumullahu bma qalou jannatin İla al-aharu kalidin fi'ı,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 Kذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أيها الذين آمنوا إن نم الخمر والميسر والأصابع والأذلاع رجس من عمل الشيطان İnnama yuridish shaytanu an yuqia bainakum al-adawa wa al fi al al an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 يحكم به ذوى عدل منكم هذه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي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 وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 tuk bir ruhü Kudüs tukrleme insanı fil Mehdi ve kahla. Ve وَالطَيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي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 تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك أنت علام